وتبوأت من الجنة منزلا أسأل الله جل في علاه أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الاخره في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد أيها الأحبة الكرام في أيام هذا الشهر المبارك نسأل الله ألا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور نواصل تلك الوقفات وهذه التأملات الإيمانية مع سورة من كتاب ربنا جل في علاه وهي سورة بن النضير سورة الحشر وهذا هو اللقاء الثالث عشر مع آيات هذه السورة الكريمة نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وخفنا في اللقاء الأمس مع قول الله جل في علاه قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى تتكلم عن الأنصار رضوان الله عليهم وهم الذين تبوأوا الدار المدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها ونسال الله ان يجمعنا فيها على خير قالوا الذين تبوأوا الدار والإيمان سكنوا المدينة المنورة بالأبدان وعمروها بالإيمان وبالقرآن وبالخير وسكنوا الإيمان بالأرواح كما تبوّوا الدار تبوّوا الإيمان وصار الإيمان وطنا لهم يتحكم في حركاتهم وسكناتهم الله جل في علا رضي عنهم وأرضاهم الله جل في علا اختارهم لنا مع المهاجرين رضوان الله على الجميع قدوه لكل من يأتي من بعدهم الله جل في علا من تمام رحمته بنا يجل يجلي لنا صفات هؤلاء الأكابر الأفاضل الأخيار رضي الله عنهم ونسال الله أن يحشرنا في زمرتهم والآية التي سبقت هذه الآية وصفت بعض صفات المهاجرين رضوان الله عليهم الذين اطلقوا الدنيا وهاجروا بدينهم وتركوا أوطانهم وأموالهم وكل شيء وخرجوا بدينهم إلى الله هنا الآية تصف الانصار الأنصار رضوان الله عليهم والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل إخوانهم المهاجرين من من قبل أن يقبلوا عليهم في المدينة قال يحبون من هاجر إليهم تكلمنا عن محبة المسلم لأخيه المسلم لكونه مسلم وعن أمر الإسلام بإفشاء كل الأسباب التي تعمق هذه الروابط في أمة الجسد الواحد وإفشاء السلام لكونه يفضي إلى المحبة بين المسلمين ولكونهم لا يؤمنون حتى يتحابون فيما بينهم ولكون الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون الذين تحابوا في الله وبذلوا لأجل نشر هذه المحبة إفشاء السلام وغيرها من الأسباب قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا ادلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم وذكرنا جملة من الأحاديث التي فيها محبة المسلم للمسلم وكيف يتعامل المسلم مع أخيه المسلم قال يحبون من هاجر اليهم قلوبهم ممتلئة محبة لإخوانهم لكونهم مسلمين لكونهم نصر, نصر, نصر, نصر على نفس العقيدة والإيمان قال ولا يجدون في أنفسهم حاجة من حسد أو غل أو حقد ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا مما أوت يا لا شيء يستحق أن يحسد الإنسان أخاه الإنسان لأجل الدنيا بما فيها كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة تكلمنا على هذا في المرة الماضية بفضل الله قال ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ثم قال الله جل وعلا ويؤثرون منها هنا نبدأ الكلام إن شاء الله قال ويؤثرون أن يقدمون إخوانهم على أنفسهم يؤثرون بالخير إخوانهم قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كانوا في أشد وأحلك الظروف ويعانون من قلة ذات اليد لكنهم يؤثرون إخوانهم ويقدمون إخوانهم ويكرمونهم ويحتوونهم ويحملونهم كما هو كما دعاهم لذلك دينهم وايمان قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فاولئك هم المفلحون ويؤثرون على أنفسهم الإيثار تقديم الغير بالخير، وهذه العبادة ايثار الأخ لأخيه بالخير، عبادة يحبها الرحمن الرحيم جل في علاه، ويحبه رسوله الكريم صلى الله عليه واله وصحبه ومن ولا دعا إليها القرآن ودعت اليها السنه المطهره ثم الصحابه رضوان الله عليهم ضربوا في الايثار اروع الأمثلة الصحابه رضوان الله عليهم ضربوا في الايثار اروع الامثله <تصفيق> يعني نضرب على ذلك يعني أو نذكر لذلك مثالا أو مثالين فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه ضيف في يوم من الأيام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبياته إلى زوجاته يسألهن هل عندكن طعام فقلنا جميعا والله ما عندنا إلا الأسودان يعني التمر والماء سبحان الله هذه أبيات أحب خلق الله إلى الله ليس بيتا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة بل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها جميع تسعة أبيات قالوا والله ما عندنا إلا الأسودان التمر والماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب ألا رجل يضيفه هذه الليلة شوف يا أخي الكريم هذا فيه رفع الكلفة هذا فيه زيادة التآلف والترابط والتحاب رفع الكلفة بين المسلم وأخيه المسلم نزل بي ضيف لكن لا أجد عندي ما أكرمه ما أتحفه به لا مانع في شرعنا كما فعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لا يغرس التكلف وهذه الأمور التي أباها ولا يحبها الإسلام إنما يرفع الكلفة من منكم يضيف هذا الرجل ألا رجل يضيفه هذه الليلة يعني يجعل كأن الأمر واحدا لهم في ترابط ويتلاحم ويتماسك كأنه إذا أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤجر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ضيفه وأكرمه وأتحفه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي حياك الله وباياك اسال الله أن يرضى عني وعنك حبيب الغالي أخي محمود قال النبي صلى الله عليه وسلم رافعا للكلفه ومشركا للصحابة رضوان الله عليهم فيه ألا رجل يضيفه هذه الليلة هذا ضيفنا جميعا فقال رجل أنا يا رسول الله في بعض الروات أن هذا الرجل هو أبو طلحة وزوجه رضي الله عنها أم سليم رضي الله التي هي أم أنس ابن مالك أبي حمزه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو طلحه أنا يا رسول الله ثم أخذ الرجل الضيف وانطلق به إلى بيته وسلم على أهل بيته وقال أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحت به المرأة جانبا وأخبرته أنه ليس في البيت إلا طعام الصبية إلا طعام صلب لا أحد يعلم عنهم شيئا لكن الله مطلع على صنيعهم حامدا لأفعالهم يرضى عنهم لأجل بذلهم وإيثارهم بالخير إخوانهم فأسر إليها أبو طلح رضي الله عنه قال قومي نومي صبيانك وهيي طعامك وأسرجي مصباحك ثم قومي كأنك تصلحين المصباح فأطفئه ثم جعل سوياً وكأنهما يأكلان مع الضيف حتى يأكل ويشبع فلما غدا أبو طلحة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة يعني الماضية سبحان الله بشره صلى الله عليه وسلم بان الله رضي بذلك وأن الله جل وعلا فرح بذلك وان الله عجب من صنيعهما ونزل قول الله جل وعلا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه نعم يعانون من قلة ذات اليد نعم ليس عندهم إلا طعام الصبية لكن هذا هو الإيثار وهذا ضيف رسول الله بل هل هذا ضيف أخي فلان أكرمه وأتحفه إكراما لأخي وإكراما للضيف هذه يعني من شعائر وشمائل الإسلام العظيمة هذا من محاسن ديننا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لا تمنعهم قلة ذات اليد من البذل ومن الإيثار ومن تقديم إخوانهم في الخير ومن الأمثلة الرائعه في حياة الصحابة رضوان الله عليهم على الإيثار ما صنع سعد بن الربيع رضوان الله عليه مع عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه وعلى جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف قدم مهاجري عفوا مهاجري كبير قدم من مكة زال الله تشريفا وتعظيما ونسأل الله أن يجمعنا فيها على خير وأن يكتب لنا الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة وأن يجعلنا جميعا من المقبولين عبد الرحمن قدم من مكة ولا مال معه ترك كل شيء وهاجر بدينه الى الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الـ الـ الـ الـ قواعد التي يقوم عليها بناء دولة الإسلام القوية، الشامخة وجعل من أهم هذه القواعد تنظيم العلاقة المو... ل... ل... بين المسلم والمسلم فشرع في المؤاخاه الإيمانية التي هي أقوى من كل الروابط بل أقوى من أخوة النسب وأخوة في الوطن ال... وفي الإنسانية أقوى من كل ذلك أخوة الإسلام والإيمان أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضوان الله عليه فقال سعد وقام يفعل افعالا لولا أنها كتبت ووصلتنا بالإسناد الصحيح لما صدقها كثير من الناس لكنها وقعت وكانت في دنيا الناس يا عباد الله قام سعد بن الربيع يعلنها على الدنيا ويقول لاخيه عبد الرحمن بن عوف لقد علمت الأنصار أني أكثرها مالا لقد علمت الانصار اني اكثرها مالا هذا مالي اقسمه بيني وبينك نصفين سبحان الله فرصة جاءت لعبد الرحمن بن عوف مال من غير تعب ولا عمل ولا شقاء ولا عناء وأعجب من ذلك قال ولي زوجتان والعرب تعرفون غيرة العرب لكن باشر الإيمان بحلاوته القلوب فآثر أخاه ب ما يستطيع من الخائق قال ولي زوجتان انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها فإن انقضت عدتها تزوجتها فرصة لا شك أكثر الأنصار مالا ويقول له هذا مالي أقسم بيني وبينك نصفين وليس ذلك فحسب لا وزوده أيضا لكن عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه ما ربي على ذلك ما ربي على الاتكال ولا على أن ينتهز أمثال هذه الفرص إنما ربي على العمل والاجتهاد والاستعانة بالله عز وجل قال داعيا لاخيه سعد بن ربي بارك الله لك في أهلك ومالك بارك الله لك في أهلك ومالك كما أن عبد الرحمن بن عوف يحب الخير لسعد فسعد يحب الخير لعبد الرحمن بل ويؤثره به ويقدمه على نفسه هذا نصفه هذا نصف مالي وأيتهم أعجب إليه سبحان الله سبحان الله حولهم هكذا الإيمان غيرهم وجعل هذا بذلهم الإيمان والإسلام قال بارك الله لك في اهلك ومالك لكن دلني على السوق دلني على السوق ودله على السوق وأيام قلائل وأكرم الله عبد الرحمن بن عوف وتزود وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة هي يا عبد الرحمن قال تزوجت يا رسول الله قال وما أصدقتها دفعت لها مار قال نعم يا رسول الله وزن نوات من ذهب سبحان الله فمن عفى أعفه الله من استعفف أعفه الله ومن اجتهد أكرمه الله ولا ذين جاهدوا فينا لنهديا لهم سبلنا استعان بالله عز وجل واشتهد فأكرمه رب العالمين الله مأمين الحبيب الغالي أبو ماهر وجزاك الله بمثله وزياده ورضي الله عنني وعنك وعن جميع إخواننا الحبيب الغالي أبو ماهر قال رب العالمين ويؤثرون على أنفسهم ولو قا... ولو كان بهم خصاصة اسمع لختام الآية قال ومن يوقشح نفسه هم المفلحون ومن نفسه فأولئك هم المفلحون الأصل او الأشهر عند العلماء إن الشح هو البخل يعني نظير البخل إذا قيل ما هو الشح فيقول في الكثير أنه البخل لكن بعض العلماء فصل في ذلك وقال ان الشح بخل وزيادة ما هي الزيادة؟ قالوا ان الشح مع بخل بما في يد الإنسان وفي ذات الوقت طمع فيما في يد غيره حرص على ما في يد بخل به وطمع فيما في يد غيره هذا الشح هو داء ذميم حذر منه القرآن وحذر منه سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم قد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان يطوف بالكعبة وليس له إلا دعوة واحدة اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي فلما روجع في ذلك وسئل عن ذلك قال إلني إن وقيت شح نفسي كنت من المفلحين، نعم مصداق هذا ختم هذه الآية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فلاح في الدنيا والآخرة، سعادة في الدنيا ونعيم في الآخرة لمن يقيه رب العالمين شح نفسه، قال الله جل وعلا ومن يوقش حنفسي فاولئك هم المفلحون قال صلى الله عليه واله وسلم اتقوا الظلم اسمع اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم الشح والطمع والحرص على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم الطمع والبخل والشح يحمل على ذلك حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم عياذا بالله قال ربي وأحق القول قول ربي قال الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم يصبح على العباد إلا وملكان ينزلان ما من يوم يصبح على العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملك يدعو الملائكة خلق كرام أطهار لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملك يدعو اللهم أعطي منفقا خلف أخلف عليه في أهله وماله بارك له في أهله وماله ويقول الآخر اللهم وعطي ممسكا تلفا قدما بن سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحب بهم صلى الله وسلم وقال لكم من أميركم أو من سيدكم يا بني سلم قالوا الجد ابن قيس على أن أو غير أن نبخله يا رسول الله هو سيدنا لكن فيه عيب فيه داء نبخله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل دا دا من أعظم الأدواء عياذا بالله نسأل الله السلام ونعفو على فقال وأي يداء من البخل لا سيدكم عمرو بن الجموح عمرو بن الجموح رضي الله عنه من فضائله أنه كان كريما رضي الله عنه كان كلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أولم عنه عمر بن الجموح عزل النبي صلى الله عليه وسلم الجد ابن قيس لبخله وولى عليهم على بني سلم عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه الشعراء أيضا ذنب البخل والشح بخلا شديدا وهجوا أصحابه بأشد الهجاء قال بعضهم رأيت الفضل متكئ يناجي الخبز والسمك فقد طب حينما أبصرني ونكس رأسه وبك نعوذ بالله من البخل ونعوذ بالله من الخذلان في مقابل البخل والشح الإثار والكرم هذا يحبه رب العالمين الشح لا يكون شحا وبخلا بالمال فقط لكن يكون شحا بالعلم أو بالمنصب او بكل ما تستطيع أن تقدم من خلاله خيرا لغيرك ان بخلت به فهذا من الشح عياذا بالله البخل عن أداء الحقوق حتى ولو كانت بين الأقارب هذا من الشح لما تكلم القرآن عن الخلاف بين الزوجين قال وأحضرت الانفس الشح نعوذ بالله من ذلك هذا ختام هذه الآية الكريمة نقف عند هذا القدر ونكمل غدا ان شاء الله نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أحبكم في الله أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات اللهم لا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا تجعل إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومن نحبهم فيك ويحبوننا فيك يا رب العالمين اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك وعنا في رمضان وفي سائر أيامنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تخرجنا من الدنيا إلا وقد رضيت عنا يا أكرم الأكرمين أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته